قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والجهل تصور الشيء على على خلاف ما هو به فلاحظوا هنا التفريق الجهل طبعا ضد العلم الجهل ضد العلم وهنا قال تصور الشيء على خلاف ما هو به تصور الشيء على خلاف ما هو به وفي العلم قال معرفة الشيء وهنا فرق بين المعرفه وبين التصور وهذا تفريق دقيق وهذا تفريق دقيق يعني ربما البعض يقول الجهل هو معرفة الشيء على خلاف وبالحقيقة ما يكون معرفة لكن تصور لأنه يظن ويتصور في الذهن أنه أن الشيء هو هذا أو أن الصحيح هو هذا لذلك كان هذا التفريق تفريقا دقيقا وهو أنه مجرد تصور الجهل مجرد تصور والجهل عدم إدراك الشيء على حقيقته او عدم معرفة الشيء على ما هو به لأننا نجعله في ضد العلم إما أن نقول جهل هو ضد العلم أو نقول جهل هو نعم تصور الشيء على خلاف ما هو به على خلاف ما هو به والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب وعلى تعريف الماتل هنا فهو من إيش الجهل؟ الجهل, الجهل المركب لان الجهل البسيط عدم المعرفة بالكليه الجهل البسيط عدم المعرفة بالكليه فلو قلت لإنسان مثلا ما حكم الحج في الاسلام قال لا ادري فهنا جهل بسيط لكن لو جئت لاخر قال ما حكم الحج في الاسلام فقال لك الحج في الاسلام مباح نعم حج في الاسلام مباح فهنا هنا جهل مركب كيف صار جهل مركب صار جهلا مركب لامرين اولا نعم ظن انه مباح ظن ان الحج مباح فهذا جهل واحد هذا جهل واحد ثانيا ظنه ان هذا الظن صحيح ظنه ان كلامه واقع موقع صحيح فهذا ثاني صار مركب من جهلين الجهل الاول ظنه انه مباح والجهل الثاني ظنه ظنه أنه صحيح ظنه أنه صحيح فلذلك صار هنا صار هنا جهلا مركبا جهلت ولم تدري بأنك جاهل فمن لي من يدري بأنك لا تدري إذا كنت لا تدري ولم تكب الذي يسائل من يدري فكيف إذن فكيف إذن تدري فإذا الجهل عندنا جهل مركب نعم وجهل, وجهل بصير جهل مركب وجهل بسيط. ثم يأتي العلم الضروري لعلى النقب هنا ونكتب ان شاء الله في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه